بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الذي خلقكم من نفس واحده وصلق منها زوجها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 وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه فكلوه هني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا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 وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مسروضا وإذا حضر القسمة أُنُو القردة واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 وَلَكُمْ مِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ ولهن الربع مما تركتم الا ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه ان توصون بها او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 من بعد وصيتي يصاب بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله.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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 إن متابعة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم. من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من ستياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوه النبئ إِذن أهلهن وآتهن أجره النبِل المعروف مُحصَلاتٍ غير مُسافحاتٍ ولا مُتَخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصفنا على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فتو فنصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 وَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَدَعَا تُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تتوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النفاء فلم تجدوا ماء فتيمموا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 واسمع غير مسمع وراعنا لي بألفنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَرَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سُوَفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً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 ذلك خَيْرٌ وأحسن تَأْوِيلًا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنْزِلَ إليك وما أُنْزِلَ من قبلك يريدون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 الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن فصدوا دا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان و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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تفبيتا وإذا لآتيناهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من دونك وليا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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ قَاءَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ الطَّائِفَةِ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَبْتُوبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها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 فما لكم في المنافقين في أتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُنَّ سَوَاءً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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتا أوجاؤكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلواكم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 فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَنَن قَتَلَ مؤمنا خطئا فَتَحْرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القاء اليكم السلام لستم مؤمنا انت تبغون عرض الحياه الدنيا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 فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفو والغفورا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فاللي يكون من وراءكم والتأتي قافه أخرى لم يصلوا فال يصلوا معك فال يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ نَّضَرَ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءً أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ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 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ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 فقد احتمل بُهتان وافما مبينا ولو لا فضل الله عليك ورحمة لهم الطائفات منهم لهم الطائفات منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم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 إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثَهُ وَإِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَا مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَسْفُرُضًا ولأ ظلّنهم ولأ منيّنهم ولأ مرنّهم فلا يبتكّن آذان الأعام ولأ مرّنهم فلا يغيّر خلق الله وَمَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سورا وجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا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 وَإِنْ مِنْ رَأَتْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا إِنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ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 يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا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 فقد ظلَّ ضل ظلاً بعيداً إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفر لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتّخذون الكافرين أولياء أم دون المؤمنين، أي بتغوّن عينهم العزة، فإن العزة لله جميعا.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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثلا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا إله ولا إله إلا وَمَن يُضِل اللَّه فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتقموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما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 ويقولون نؤمن ببعض ونتفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا، فقالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.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 وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم وقولهم قلوبنا غلف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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى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 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أفت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيَينَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ